والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحۃ وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما اكل السبع الا ما ذكيتم وماذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلك فسق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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتوهم اجورهم اذا اتيتوهم اجورهم محصنين غير مسافحين ولا متخذي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 فَأَوْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا وَإِن كُنتُم أو عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ అవాలిన్ مِنَ الْغَائِطِ أو لامستم, أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً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 اعدلوه واقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم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 اذ هَمَّ قَوْمٌ ان يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي من إسرائيل وابعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَبْتُمُ اللَّهَ قُرْبًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ لا اكفرا عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سبيلا بِمَا نَقَضُوا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَتَيْنَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُونَ عَلَىٰ خَوْفٍ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 وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحبائه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق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 يا اهله الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا ان تَقُولُوا مَا جَاءَ أَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما دام فيها فذهب انت وربك فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون قال ربي اني لا املك الا نفسي واخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ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 انني اريد ان تتبوا ابي اسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين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 قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النابنين من أجل ذلك كتبنا على بنين إِسْرَاءَ إِلَّا أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم انك كثير منهم بعد ذلك ثُمَّ إِنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ مُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او يوفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم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 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ جزاء بِمَا كسبان كالا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فمن تَابَ కిఫియ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ హీమీల్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 آمَنَ بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ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 اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم سمعونا للكذب اكلونا للسحت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 تَوۡرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحۡكُمُ بِهِنَّ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسۡلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالۡأَحۡبَارُ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالۡأَحۡبَارُ بِمَا اسۡتُحۡفِظُونَ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَيۡهِ شُهَدَآءَ فلا تخشوا الناس وخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون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 لكل جعلنا منكم شرعه ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلكم فيما اتاكم ولَكِن لّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ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 ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى ان تصيبنا دايره فَعَسَى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهاؤلاء الذين اقسموا بالله جهدا ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين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 هَذِهِ لَّتٍّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون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 అహ్లల్ కిత బిహల్తం తిమూన ఇల్ల ఇల్ ఎన్ ఎ మిల్లహివము ఊజల ఇలై నవము ذِلَّة من قبل وان اكثركم فاسقون قل هل انبئكم بشر من ذلك مفوبه عند الله ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت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 بَل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَذِى زَادَ نَكَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا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 ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم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 منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بلغ ما أنزل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 اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وَلَيَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقًا بَنِي اسراي الى وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُو وَصَمُّوا ثُمَّ تَبََّ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَبََّ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُو وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لقد كثر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَّا الْمَسِيحُ بَنُو مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر ان لا يفكون الا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قُل لَّي أَهلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلو لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ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 ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَاءٌ لَهُمْ ذَهِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَاءَ عُيُونُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ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 وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حلل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذين آمنوا به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان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 وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَصَابُ وَالْأَذْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ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 لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا, إذا متقوا وآمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا إِذَا مَتَّقُوا وَأَحْسَنُوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا لا بلوانكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم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 وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فَجَزَاءٌ فَإِلَّمَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ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 إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلايد ذلك لتعلموا ان ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم اعلم ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ما على الرسول الا البلا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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم ان تبدلكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم عفى الله عنها وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا شَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ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 قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون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 أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله ان اذا لمن الاثمين فان عثر على انهم استحق وَإِذْ مَن فَأَخَرَنَ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فَأَخَرَنَ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقَسِمَانَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا إِحْقَامًا مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذلِكَ ادْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُهُمْ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا انك انت تعلم الغيب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 إِسْرَاءَ إِلَيْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 وَلَوْ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَّقَتْنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَّقَتْنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا ماء دتم من السماء انزِلْ عَلَيْنَا مَاءً دَائِمًا مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْنًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ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 وَرَبكُم وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوُفّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد